Bo in فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعون الاخر <تصفيق> thing I do الذين <تصفيق> آ أشتديه للأنفس وتلذر الأيون وأشتديه للأنفس وتلذر Mm Hvala. -hmm.